بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع فحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمها إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفو والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه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 وَقَدْ أَنزَلنا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ولِلْكافِرينَ عَذَابٌ مُّهينٌ يَوْمَ يُبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَميعاً فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلوا أَحصاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ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 من نجوى من الشيطان ليحذن الذين آمنوا وليس بضاعة بهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب ويحلفون على وهم يعلمون أعد الله لهم عذاب شديد.